<سلام تصفيق> <تصفيق> <عارف> ولكن يجب على يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ان وغسل الوجه غسل اليدين الى الرفقين ها ومسح الراس مع اليدين غسل الرجلين الترتيب الموالاة اسمها هي يا اخوانا <تصفيق> فرائض الوضوء اي واحد منهم ما تتوجدش يبقى الوضوء غير عرفنا ان السنن فيها بعض الاشياء فيها خلاف وهنعملها احتياطا من السنن هي البسمله غسل اليدين وقلنا ان المضمضه الاثنين شخص لنا الراجع فرض الراجح انهم فرض من الوجه وغسل الوجه فرض خلاص من السنن صيام من, من السنن التخليل يعني الناس العضو ثلاث مرات خلاص من السنن تخليل الاظوابع من السنن الدعاء بعد الوضوء خلاص يا بقي ان نعرف صفه الوضوء يعني ايه بقى صفه الوضوء يعني ازاي اتوضا اركب السنن مع انه مش, مش هعمل الفرائض الاول بعد ما خلص او اعمل السنن لا لا ممكن اعمل فرض وعدي سنه وعدي فرض وعدي سنه ممكن الشيء في فرض او في مساله الواحد يكون في فرض وفي سنه او سنتين او اكثر تعال بعد ما اختلع السلام سلمنا او صفه وضوء اسرع اول حاجه اقول بسم الله وفي وكبيني وعقلي إن انا هعمل ايه هقوم وضوء هغسل الاعضاء بنيه اني انا نويت لا التلفق بالنيه ايه بدعه خلاص بعد ما هتمني وانا بنوي هبتدي ايه اغسل الكفين ثلاثه اغسل الكفين ثلاثه ثل ولا قرض كفين ثل خلاص والتسليح ايه ثل بعد كده هبتدي المضمضه للشخص خطوه ازاي هاخد بايدي كفه ميه خلاص واقوم ساحب نص الطبق ايه بيه والنص الثاني اعمل هسحبه ايه بالايد الشمال واضح يبقى انا كده اتمضمط كم مرة؟ ها خلاص يبقى انا كده متضمطت واستنشقت مره هروح واحد ميه تاني وساحب مصابه من كف اليمين ها ومتضمطب بيه واسحب النص التاني بالامم وحرك باليد ليه؟ الشمال يبقى انا كده مضمط متضمطت واستنشقت كمان مره وكذلك المره التالت دي اقرب صوره للسنه واقبلت واحد يقولي لي طب انا ما اعرفش كده انا هعمل ايه هاخد كف وميه وهتضمطم منه فرحار وكسف كمان ومضمط وخرق وكسف كمان ومضمض وخرق كيف أنا كده مضمض كم مرة؟ طيب لا تنشاق؟ لا أخذ كسف واستنشق وخرق بالشمال وكسف واستنشق وخرق بالشمال وكسف واستنشق برضو ايه؟ ما زي مشكلة لكن الصورة الآن تأجب هي أقرب الصور للايه؟ للسنة لأنه مثلا كان يتمضر ويستنشق من كسف واحدة واضح؟ بعد كده هأخذ مية بكفين دخل واغسل بيل إيه الوجه حد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الزاوية خلاص ومن ومن العرض من ناحية العض ما سعت دي إلى العضن إيه الأخرى خلاص كده طيب لو واحد ولداحي لو لحيته كثيفة يبقى إيه بيغمرها هي بالماء بس من منظفان لو لحيته خفيفة بيريد يعمل إيه بيخليها كويس ويجعل المية تسفل لحد ما تصل إلى, إلى الجينة خلاص كده؟ طيب بعد ذلك غسل الوجه كم مرة؟ الفرض واحد ثلاثة يبويه؟ سنة هعمل إلي بعد كده؟ أخذ مية وابتدي أغسل إليه؟ اضطراع اليد إلى المرفق اللي حنونا عليه الكوع لكن هو اسمه المرفق خلاص يا أخواننا؟ هغسل كويس قوي مع الكافين لأن الكافين لما تغسلوا في الأول كانت غسلوب إذا ما قلنا كده سنة قلنا فيت مكان الفرك ما يكدش السنة مكان الفرك يبقى لازم اعيد غسل الايه الكفين ثاني مع الدراعين بعد اروح اغسل الدراعين لحد هنا بس وما اغسلش الكف لا بعد كده بروح واخد ميه بايديا الاثنين واقوم عامل ايه خلي بالك معايا بقى كده بقوم حاطط ايديا كده هو الاثنين ها دي الاثنين على راسي كده واقوم داخل واخد لحد وراء لحد الافه واقوم مرجع ثاني خلاص كده إذا كده, كده انا مسحت كام مسحت واطي كلها مره واخد حضرتك وبروح عامل كده ثاني لأن انا مغفلت غفلت كده ما مسحت كده بتاعه الشعر من فوق ولا من تحت لا من تحت قق الحته دي الناحيه دي واقوم عامل كده ثاني عشان اصينه فوق يبقى مسحته من الناحيتين واضح في ايدي مايا لسه مبلولة، بقوم ماسح فيها ايه وداي خلاص بعد كده باخد الرجل اليمين الى الكعبين إيه هم الكعبين اه, آه. بالذين بتوع الرجل خلاص كده وفوقهم بقليل علشان خطر اتاكد ان ايه ان الفرض تم غسله كويس ابدا باليمين لو غسلت الشمال اه يبدا لكن انا حرمت من ايه سنه لان تيامن ايه سنه وانا بغسل رجلي بخلل صوابع رجلي بصوابع ايدي كده خلاص كده عشان لو في عارف في اي حاجة عالقه تنزل و... واضح ويباحنا كذا اتينا بالتركيز واتينا بالموالاه ثم بعدها ندعو بالدعاء المشهور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ربه بالاسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المصائبين معيش قولنا ما ارض شعشر صفه الوضوء هذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين